أسعد الله ايامنا وأيامكم بهذه الليله المباركه ليله ميلاد الامام الرضا سلام الله عليه قلنا لنفترض ان الامر النفسي المتعلق بذي المقدمه لم يكن عباديا مشروطا بقصد القربة بل كان ترسوليا غير مشروط بقصد القربة فهو أتى بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة ولم يكن اطيانه بها لمجرد داع دنيوي بعيد عن المولى فهل يمكن أن يقصد القربة بالأمر المقدمي ولكن لا يقصد القربة بإتيان ذي المقدمة لأنه كان توصليا غير مشروط بقصد القربة فلم يرغب أن يقصر القربة بإتيانه ذي المقدمة ولكنه رغب أن يقصر القربة بإتيانه بالمقدمة المشهور أن هكذا تقرب غير معقول في ذاته ويمكن أن يستدل على ذلك بعدة وجوه الوجه الأول مبني على القول بالمقدمة الموصلة وقد مضى بيانه في ليلة سابقة مع ابطاله الوجه الثاني مبني أيضا على القول بالمقدمة الموصلة وقد مضى بيانه في ليلة سابقة وقلنا أن هذا الوجه الصحيح بناء على المقدمة الموصلة الوجه الثالث ما ذكره جملة من الأصحاب كالمحقق الاصفهاني رحمه الله من أن الأمر الغيري غير مستقل في الوجود بل هو تابع للأمر النفسي فكذلك يتبعه في التحريك ولا يمكن أن يكون له تحريك مستقل فالمحرك حقيقة هو الأمر النفسي يقول أستاذنا وكأن هذه المصطلحات مأخوذة من من الحكماء حيث قالوا إن كل ممكن غير مستقل في الوجود بل يتبع في وجوده واجب الوجود فلا يستقل في الإيجاد والفاعلية أيضا ومن هنا صح القول بأنه لا فاعل حقيقة إلا الله فكأن هذا المطلب اريد تطبيقه هنا فيقال ان الامر الغيري حينئذ حيث فيقال ان الامر الغيري حيث انه غير مستقل في الوجود في مقابل الامر النفسي بل هو بل هو وليد وليد الامر النفسي فلا يكون مستقلا المحركية والفاعلية بل فاعليته من شؤون فاعلية الأمر النفسي هذا الوجه الثالث ولأستاذنا نقاش في هذا الوجه أنا أظن أن الأفضل أن أؤجل هذا النقاش إلى الليلة القادمة Assalamu alaikum, wa rahmatullah, wa barakatuh.